بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اتبع هديه اما بعد نبلغكم أولا اولا اعتذار فضيله الشيخ وبيت ابن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى عن درسه الان في شرح في شرح كتاب التوحيد نظرا لانشغاله مع وفد بريطاني وفد عليه نسأل الله عز وجل للشيخ التوفيق والبركة في الوقت وأن يعينه على قضاء حوائج المسلمين وأن ينفع بعلمه ونظرا هذا فسوف نبدأ الآن إن شاء الله تعالى درسنا الذي كان من المعتاد أن يكون بعد درس الشيخ وبيت يشرح متن أصول في التفسير للشيخ العلامة محمد بن الصالح الوعيتيني رحمه الله تعالى وقد تكلمنا وتحدثنا في المجلس الأخير عن مراحل جمع القرآن وبينا أن جمع القرآن قد بدأ في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس في زمن أبي بكر كما يظن البعض وكان القرآن في زمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مكتوبا كما ثبت في الصحيحين وكذلك كان أيضا مجموعا في الصدور يعني كان بعضه مكتوبا وكان بعضه مجموعا في الصدور فاراد ابو بكر ان يجمع ما تفرق منه في الصدور وفيما كتب مكتوبا في مكان واحد حتى لا يعني تفقد بعض آياته أو حتى لا تصل إلى يد التحريف خاصة بعد أن استحر القتل في القراء في غزوة اليمامة وكان هذا بإشارة من عمر رضي الله عنه ثم صار الأمر على هذا في زمن عمر حتى جاء زمن عثمان رضي الله عنه فكانت المرحلة الثالثة والأخيرة من جمع القرآن. كما يعني سمعتم الآن فيما قرأ عليكم الحديث حديث حزيفة رضي الله عنه، وهو الذي أخرجه البخاري رحمه الله وتفرضي عن مسلم أن حزيفة لما قدم على عثمان من أرمينيا وأذربيجان. وأضرب إجان حيث قام المسلمون بفتح هذه البلاد. حدث؟ وقد أفزاه اختلافهم أي اختلاف الجند في هذه الفتوحات. في القراءه في القراءات او في قراءات القرآن وكما هو معلوم أن القرآن قد انزل على الرسول صلى الله عليه وسلم على سبعه احرف كما ثبت هذا الحديث ان عباس رضي الله عنه في الصحيحين انه صلى الله عليه وسلم قال اقرا جبريل على حرف فراجعته فاستزدته فزادني فما زلت أستزيده حتى أقرأني على سبعة أحرف هذه الأحرف السبعة هي كلها مما أنزله الله عز وجل وأقرأها جبريل عليه السلام من صلى الله عليه وآله وسلم ومن هنا نشأ الاختلاف بين الصحابة والقراءة حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم قد اقرا كل صحابي حرفا اقرا بعض الصحابه حرفا واقرا البعض الاخر حرفا اخر وهكذا حتى اقراهم جميعا سبعه احرف فكان يوجد حرف عند البعض لا يوجد عند البعض الاخر ومن هنا نشا الاختلاف بين الصحابه في التراب وكان هذا الاختلاف ليس مؤثرا في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما سوف يأتي. إحنا نظرا لأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا حدث الخلاف بين الصحابة كان يبين لهم أنه لا اختلاف وأن كل حرف أو أن أنه من قرأ بحرف من هذه الأحرف سبع قد أصاب ولا يوجد اختلاف ب... ب... نعم بينها لا يوجد... نعم لا يوجد اختلاف بينها وكذلك في زمن أبي بكر لم يكن هناك يعني خلاف قائم أو يعني خلاف مؤثر في هذه المسألة وكذلك في زمن عمر وإنما بدأ هذا الأمر يؤثر في زمن عصمان خاصة بعد دخول العديد من أهل الأمر الأخرى من الأعاج ومن غيرهم في الإسلام واختلاف اللهجات مع اختلاف أو مع البعد عن زمن النبوة بلا شك كل هذا أثر في هذا الأمر وبدأ هذا الاختلاف الأحرف مع اختلاف اللهجات يؤثر ويحدث الفرقة بين المسلمين و... مما يدل على أن هذا الأمر لم يكن مؤثرا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك يدل على وجود هذه الأحرف أو أنها أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأ بها كلها الصحابة ما يلي من الأحاديث الحديث الأول ورد أخرجه البخاري ومسلم الحديث عمر بن الخطاب رجل الله عنه أنه قال سمعت هشام ابن حكيم يقرأ صورة الفرقان على حرف أو على قراءة أنكرتها فجئت إليه فلببته بردائه لببته أي أخذ بمجامع ردائه إلى عنقه وجره من هذا الرداء حتى أتى به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ الفرقان أو يقرأ صورة الفرقان بقراءة لم تقرأنيها أو لم أسمعها فقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عمر دعو أتركه ثم قال اقرأ يا هشام فقرأ هشام فقال صلى الله عليه وعلى وسلم أصبت ثم قال لعمر اقرأ فقرأ عمر فقال أصبت ثم قال صلى الله عليه وعلى وسلم إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فقرا ما تيسر منه وبهذا قضى قضى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الخلاف بين الصحابة في هذا الباب لما بدأ ينشأ بينهم الاختلاف في هذه المسألة وفي هذه القراءات قضى عليه الرسول بهذا البيان بأنه بين لهم أن القراء منزل على سبعة أحرف فلا وجه للاختلاف لأن هذه الأحرف كلها صحيحة وأيضا أخرج مسلم من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال دخلت المسجد فإذا رجل يقرأ بقراءة فأنكرتها وإذا برجل آخر يقرأ قراءة أخرى فأتيت الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبرته قال فقال, فقال أُبي إن هذا قرأ قراءة أنكرتها عليه ودخل آخر فقرأ سوى قراءة صاحبه فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ فحسن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شأنه بعد حسن قرأتهما. قال أُبيف سقط في نفسي من التجديد، ولا إذ كنت الجاهلي. يعني كأني يعني كنت أو رجعت إلى الجاهلي. فذن شدة الأمر عليه كأنه كانت فتنة. يعني كانت فتنة بلا شك. هذا الاختلاف كان في شيء من الاختلاع والفتن. فلما راى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد غشياني ضرب في صدري ففضت عرقا كانما انظر الى الله عز وجل فرقا من شده يعني خوفي من النبي صلى الله عليه وسلم ما حدث هذا فقال لي اغي ارسل الي ان اقرا على أن أقرأ القرآن على حرف أرسل إلي أن أقرأ القرآن على حرف فرددت إليه أن هون على أمتي فرد إليه الثانية اقرأه على حرفين فرددت إليه يعني رددت إلى الله عز وجل القول أن هون على أمتي فرد إليه الثالثة اقرأ اقرأه على سبعة أحرف ولك بكل ردة ردتها مسألة أو مسألة تسألنيها فقلت اللهم اخفر لأمتي اللهم اخفر لأمتي وأخرت الثالثة إلى يوم ترغب إلي أو يرغب إلي الخلق كلهم حتى إبراهيم صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام فأيضا هذا الحديث يبين لنا ما حدث في زمن الصحابة من الاختلاف في القراءة ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحل هذا الاختلاف فأن يبين لهم أن هذه الأحرف كلها أن هذه الأحرف كلها صحيحة ولا وجه للخلاف أو لا وجه لحدوث الاختلاف بينكم فيه، وبهذا قضى على الخلاف هذه المسألة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وصار الصحابة يقرؤون بكل هذه الأحرف دون أن يكون بينهم أي خلاف مؤثر يحدث الفرقة بينهم وفي زمن أبي بكر ظل الأمر على ما هو عليه قصة بعد عن قام أبو بكر بجمع القرآن على الوجه الذي بيننا، وكذلك في زمن عظيم. ثم في زمن عثمان كما بينا لما اتسعت رقعة الإسلام ودخل الأعاجم في الإسلام وكسرت اللهجات إلى آخره بدأ وعند بعد العهد من زمن النبوة بدأ الخلاف في هذه القراءات أو الأحرف يؤثر وخشي حزيفته من أن يعني يحدث ما لا تحمد أقباه بسبب هذا الاختلاف في القراءات أو في الأح، وأن يدب الشك إلى قلوب حديثي العهد بالislam الذين لا يفقهون مثل هذا الأمر ويظنون أن أن يوجد في الكتاب اختلاف، ولو كان من عند غير الله لوجدوا لو فيه اختلافا فخشى أن يفتنوا من هذا الباب ومن ثم يعني صارع بإخبار غثمان عن هذا الحال وبناء عليه وفق الله غثمانه رضي الله عنه ذا النورين إلى أن يقوم بهذه المصلحة المنسلة التي لم يكن المقتضى قائما لها في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لم يكن المقتضى في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى جمع القرآن في مصحف واحد لما بيناه لتنزل الوحي وكذلك لوجود الرسول الذي كان يبين لهم وكانوا يرجعون إليه وكان القرآن محفوظا في الصدور ف... يعني أمر عثمان زيدة بن ثابت ومن معه من الثلاثة الآخرين إلى جمع القرآن مصحف واحد وكان هذا الجمع قائما على الأخذ بأصح القراءات أو بأصح الأخرف التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الآيات وكما جاء في الحديث هنا أن عثمان كان يقول إذا وجدتم الاختلاف فخذوا بلغة القراشية <تصفيق> حتى تم هذا الأمر وبالفعل نسخوا المصاحف نسخ هذه الصحف المصاحف وهذه الصحف كان عثمان قد أخذها من حفصة رضي الله, عنه. رضي الله عنها والتي أخذتها من عمر رضي الله عنه ثم أمر عثمان بما سوى ذلك من الصحف بأن يحرق، وقد قيل إن عثمان رجلا كان أيضا يرجح من الأحرف ما قد تم عرضه في العرضة الأخيرة من الرسول صلى الله عليه وسلم للقرآن على جبريل قبل أن يموت فاعتبر هذه العرضة الأخيرة هي المرجحة لما حدث من الخلاف بين القراءات وتلقت الأمة فعل عثمان هذا بالقبول وبالرضا بل بالاحتفاء لأنه بلا شك أنقذ هذه الأمة من شر وخطر عظيم كادت أن تقع فيه كما وقع اليهود والنصارى فيما مضى وكما ثبت عن علي فيما ذكره المصنف ورزي أخرجه ابن أبي داود في المصاحف أه نعم أنه قال والله ما فعل الذي فعل في المصاحف يعني يقصد عثمان إلا على ملئ منه يعني إلا عن اجتماع في الرأي منه لم يفعل هذا عثمان من نفسه ها أو لم يتفرد بهذا القول عن نقية الصحابة <تصفيق> فقال أرأنا نجمع الناس على مصحف واحد فلا تكون فرقة ولا اختلاف. <تصفيق> قال علي فقلنا فنعم ما رأيت. وأيضاً ثبت عن مصحف ابن سعد أنه قال أدرك ناس متوافرين. حرق عثمان المصاحف فاعجبهم ذلك واردت رواية أخرى عند أبي عبيد القاسم بن سلام وقد تكون عند أبي دوود أيضا المصاحف مطولة مصاحف قضاء الرواية المطولة جاءت في كتاب المصاحف ابي داود. الحديث جاء من طريق أبي إسحاق السبيعي عن مصعب بن سعد. أنه قال قام عثمان فخطب الناس، وقال ايها الناس إيو الناس وحدكم بنبيكم منذ ثلاثة عشرة سنة. وأنتم تنطرون في القرآن وتقولون قراءة أبي وقراءة عبد الله أي بن مسعود يقول الرجل والله ما تقيم قراءتك نعم فأعزم على كل رجل منكم ما كان معهم من كتاب الله شيء لما جاء به أو لما, لما جاء به وكان الرجل يجيء, نعم يجيء بالورقة والأديم فيه القرآن حتى جمع من ذلك كثرة ثم دخل عثمان فدعاهم رجلا رجلا فناشدهم لسمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لسمعتهم عزرة الله فناشدهم أي ناشد هؤلاء الذين أتوه بزيب أوراق ناشد كل رجل منهم على حدة لسمعته هل سمعت رسول, رسول الله وهو أبلاه عليك فيقول نعم فلما فارغ من ذلك عصمان قال من أكتب من أكتب الناس يعني من أكثر الناس إحسانا للكتابة قال كاتب كاتب رسول الله صلى الله عليه ورسم زيد زيد بن ثابت قال في أي الناس أعرب قالوا سعيد سعيد من العاص قال عاصمان فليملي سعيد وليكتب زيد فكتب زيد وكتب مصاحف ففرقها في الناس قال مصعب فسمعت بعض أصحاب بعض أصحاب محمد يقول قد أحسن وفي رواية أخرى وهي بمعنى الأولى ولكنها يعني فيها مزيد بيان أن عثمان قال قد اختلفتم في القرآن عزمتم على من عنده شيء من القرآن سمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما اتاني به فجعل الرجل يأتيه باللوح والكتف والغصب فيه الكتاب ثم أخذ يستوثق منهم كما جاء في الرواية الأولى تقرأها. <تصفيق> أشاهد يعني أن هذه الروايات تبين لنا السبب الذي من أجله عزم عثمان على جمع القرآن في مصحف الوحيد وتبين لنا أيضا أن عثمان كتب عدة مصافر أرسل كل مصحف مصحف أرسل كل مصحف إلى مصر من الأمصار إلى بلد من البلدان وكان يرسل الصحابة مع هذه النصاحف حتى يعلم أهل كل بلد القراءة في هذا المصحف وهم ما ينبغي أن ينتبه إليه طالب العلم أن المصاحف التي كتبها عثمان رضي الله عنه هي ماخوده من الأحرف السبع وهي لا تجمع كل الأحرف كما بينا هي تجمع اصح ما جاء منها قاصة ما كان في العرض الاخيره التي عرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبريل عليه السلام وايضا يعني من أوجه الترجيح في مصحف عثمان أنه كان يأخذ بلسان قريش إذا حدث الاختلاف لأن القرآن نزل بلسانهم وأيضا هذه الأحرف السبعة ليست في القراءات السبعة المتواترة كما يظن البعض بل إن القراءات السبعة المتواترة هي جزء من الأحرف السبعة وهي التي تمثل المصاحف العثمانية فالمصاحف التي أرسلها عثمان رضي الله إلى الآفاق أخذ منها بعد ذلك القراء السبعة المشاهير هذه القراءات التي سميت بالقراءات السبعة ومأخذوها من مصاحف عثمان آه. لم يأخذ كل واحد حرفا ثم صار قراءة هذا خطب بل هذه القراءات السبعة مجموعة من بعض الأحرف السم <تصفيق> و... <تصفيق> كما ذكر أصحاب كتب القراءات نحو ما جاء في كتاب الطبس الجامع لقراءة نافع أوجه الاختلاف أو ما هي أسباب الاختلاف بين القراءات السبع رغم, رغم أن, أن هذه القراءات كلها متواترة هي عن الصحابة التي أخذوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم السبب الأول أن مرجع هذه القراءات المتعددة إلى السنة والاتباع لا إلى الرأي والابتداء وكذا إلى النقل الصحيح المتصل سندوه بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك كان كل واحد يقرأ ما جاء إليه بالإسناد الصحيح دون أن يغير فيه وكما بينا أن الصحابة أنفسهم كانوا قد طلقوا القرآن على عدة أحرب على سلبات أحرب فكان من تلقى عن هذا الصحابي يختلف عن من تلقى عن صحابي آخر ومن هنا نشأ الاختلاف الذي منه قام مع عثمان بنسخ مصاحف واقتصر على بعض هذه الأخرف فقط ثم من تلقى هذه القراءات ممن جاء بعد ذلك عن مصاحف عثمان التي أرسل بها الصحابة أخذ أيضا هذا، هذا، هذه الأوجوة التي ثبتت في مصاحف عثمان والتي منها نشأ الاختلاف بين القراءات والتي سميت بالقراءات السبع، فلم يكن لأحد أن يغير قراءة بهواه أو الحزب ما يرى القرآن كان يتلقى بالمشافة وبالتلقي ولذلك قد اتفق القراء السابع على, على مواضع كثيرة لم يختلفوا فيه لأنهم جميعا طلقوها هكذا وفاء السبب الثاني أن الصحابة قد اختلف أخذوهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنه من أخذ القرآن على حرف واحد فقط ومنه من أخذه عنه بحرفين ومنه من زاد على ذلك ومن هنا نشأ الاختلاف نشأ اختلاف القراءات السبع الثالث أن خليفة أصمار رجل ونحرص على أن يرسل مع كل مصحف صحابيا يعلم الناس القرآن بما يوافق مصحفهم فأقرأ كل صحابين أهل إقليمه مما سمعهم الرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره ومن هنا ناشى الاختلاف بين القراءات السبعة والتي قد إلينا إنها عشرة ولكن المشهور هو إذن قراءة ذكر شيء في البرهان في علوم القرآن عن مكي مكي بن أبي طالب أنه قال وسبب في اشتغارها أولئك سبع دون غيرهم أن عثمان رضي الله عنه لما كتب المصاحف وجهها إلى أمصار وكان القراء في العصر الثاني والثالث كثير العدد فأراد الناس فأراد الناس أن يقتصر العصر الرابع على موافق المصحر فنظروا إلى إمام مشهور مشهور الفقه والأمانة في النقل وخش الدين وكمال العلم قد طال عمره واشتهر أمره وأجمع أهل مصر أو أهل المصر على عدالته فأفردوا من كل مصر وجه إلي عثمان مصحفا إماما هذه الصفة قراءته على مصحف ذلك المصر فكان أبو عمر من أهل البصرة وحمزة وعاصم من أهل الكوفة وسوادها والكسائي من العراق وابن كثير من أهل مكة وابن عامر من أهل الشام ونافع من أهل المدينة كلهم ممن اشتهرت نعم <تصفيق> ممن اشتهرت إمامتهم وطال عمرهم في القراء وارتحل الناس اليهم من البلدان وأول من اقتصر على هؤلاء السبعة أبو بكر ابن مجاهد سنة ثلاثمائة وتباعه الناس يعني تباعه الناس بعد ذلك ممن ألف في القراءات على هذه القراءات على هؤلاء الأئمة السبعة حتى اشتهرت قراءتهم وصار عليها المعول، كما اجتمع الناس في أحاديث رسول الله صلى الله عليه الصالحين على البخاري ومسلم، فقد طلقتهما الأمة بالقبول، وكذلك في كتاب الله طلقت الأمة بالقبول هذه القراءات السبعة وصار عليها العمل إلى زماننا إلى زمان... زمان هذا. ثم قال زركشي والحق المحققون منهم البغوي في تفسيره هؤلاء السبعة قراءة ثلاثة هموم يعقوب الحضرمي هم وخلف وأبو جعفر ابن قا المدني شيخ شيخ نافر أو شيخ نافر لأن لا خالف رسم الصبة إلى I'm <laughs> لا ننتقل إلى الفقرة التي تلي ذلك نبين ما قد ذكره المصنف رحمه الله تعالى من فوائد هذا الجمع للقرآن في مصحف وفي مصاحف أن أعظم نتيجة لهذا الجمع وما حصل من الألفة بين المسلمين على كتاب واحد وعلى مصحف واحد وين اختلفت القراءات وهذا بلا شك الدفع به أو اندفع كبرى وهي التفرق تفرق الأمة وأن يظن الجهال أنه هناك اختلاف في الكتاب ومن سمع يشككون في صحة هذا الكتاب كما حدث مع اليهود والنصارى. وكذلك يعني على هذا الجمع أن ظل القرآن محفوظا في هذه المصاحف متواترا يتلقاه الصغير عن الكبير دون أن يجرؤ أحد على أن تمتد يده إلى التحريف لأنه قد علم أن الأمة قد اجتمعت على هذه المصاحف التي نسقها عثمان فكل من أراد أو, أو, أو سولت له نفسه أن يأتي بحرف أو بكلمة بخلاف ما, ما ثبت في مصاحف عثمان بلا شك عرف أمره ولم يتمكن من الخداع أو الخديع هذه بلا شك فوائد عظيمة تبين لنا عظم ما قام به عثمان وأنه بلا شك كان رضي الله عنه من الذين حفظ الله بهم كتابه من أن تنالوه أيدي التحريف نعم قال رحمه الله تعالى التفسير التفسير لغة من الفسر وهو الكشف عن المضطى وبالاصطلاح بيان معاني القرآن الكريم وتعلم التفسير واجب لقوله تعالى كتاب أنزلناه إليك ببارك ليدبر آياته وليتذكر أولو الالباب ولقوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها ووجه الدلالة من الآية الأولى أن الله تعالى بين أن الحكمة من انزال هذا القرآن المبارك أن يتدبر الناس آياته ويتعظ بما فيها والتدبر هو التأمل في الألفاظ للوصول إلى معانيها فإذا لم يكن ذلك فاتت الحكمة من انزال القرآن وصار مجرد ألفاظ لا تأثير لها ولأن ولا يمكن الاطلاع بما في القرآن بدون فهم معانيه ووجه الدلالة من الآية الثانية أن الله تعالى واتخا اولئك الذين لا يتدبرون القران وأشار إلى أن ذلك من الاطفال على قبولهم ومن الاطفال على قلوب على قلوبهم وعدم وصول الخير اليها بدا <تصفيق> المصنف رحمه الله تعالى هنا في هذا الباب او في هذا الفصل بيان معنى التفسير فقال كما ذكر وفيما سمعناه أن التفسير لغة من الفصر والفصر والكشف عن المغطى. كما قال الشيخ رحمه الله تعالى في شرحه ومنه فصر قشرة الثمرة عن الثمرة يعني هذه ثمرة هي مغطاة بقشرة. إذا أنت كشفت هذه القشرة، يقال إنك فصرتها. حتى يتبين ما بداخل القشر. وأما معناه في الاصطلاح هو بيان معاني القرآن الكريم، بيان بيان معاني كلام الله. و كما ذكر الشيخ أيضا في شرحه أن بيان المعاني يسمى تفسيرا ويصح أن نسميه شرحا يكون التفسير بمعنى الشرح ولكن جرى الاصطلاح على أن البيان لمعنى القرآن يقال عنه التفسير قالوا تفسير لا يقال شرح القرآن بخلاف الحديث جرى الغرفة والاصطلاح على أن يقال شرح الحديث ولا يقال تفسير الحديث وهذا من باب الاصطلاح فقط ثم ذكر حكم هذا التفسير فقال تعلم التفسير واجب وهذا الوجوب يختلف ب... نعم يختلف الحزب حال كل شخص قد يكون وجوبا عينيا وقد يكون وجوبا كفائيا يعني توجد بعض الآيات يجب على كل مسلم أن يفهم معناها ولا يجوز أن يجهل معناها لأن, لأن جهله يط يعني يترتب عليه ضياع الدين عنده نحو الآيات التي هي ال الشرعية التي يكلفها كل مكلف في قوليت على وأقيم الصلاة <تصفيق> يجب على كل مسلم أن يفهم معنى إقامة الصلاة وأن يتعلم إقامة إقامة الصلاة فإذا فهم معنى إقامة الصلاة قد فهم فقد يعني فهم تفسير هذه الآية أو عرف بيان هذه الآية يجب عليه أن أن أن يعلم تفسير هذه الآية هذا يعد وجوبا عينية مؤمة الوجوب الكفائي أنه يتعلق ببقية الآيات التي لا يدرك تأوي لها أو لا يدرك تفسيرها إلا العلماء الذين تبحروا في العلم. واستدل الشيخ على الوجوب بهتين الآيتين الآية الأولى قوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتضبر آياته وليتذكر أولو الألباب ما وجه الوجوب في هذه الآية؟ آه. وجه الوجوب في هذه الآية أن الله عز وجل قد بين الحكمة من إنزال الكتاب والتدبر أن يتدبر كتابه أو أن, أن, أن, أن تتدبر آياته وأن يتذكر أصحاب العقول الراجحة وهذا بلا شك هذا التدبر وهذا التذكر لا يكون إلا ببيان المعنى فكيف يتدبر العبد شيئا او كلاما لا يفهم معناه بل هو امر بالتدبر اي امر بفهم المعنى بأن, يبي بان يعمل على ان يستبين المعاني في الكلام، وهذا هو معنى تفسير ثم امره بالتذكر عيسو أسنا سبحانه عليه على الذين يتذكرون أنهم من أولى الألباب من أصحاب العقول الراجح وهذا أيضا يدل على الوجوب وأيضا الآية الثانية فلا يتضبرون القرآن القرآن أم على قلوب أقفالها هذا فيه ذم ذم لمن يط... لمن لا يتضبر القرآن يعني لمن لا يفسر القرآن الذي الذي لا يتضبر بلا شك لا يستطيع التفسير هذا الدم أيضا لمن لا يتدبر يدل عليه على الوجوب على وجوب التفسير قال الشيخ رحمه الله تعالى وكان سلف الأمة على تلك الطريقة الواجبة يتعلمون القرآن ألفاظه ومعانيه لأنهم بذلك يتمكنون من العمل بالقرآن على مراد الله به فإن العمل بما لا يعرف معناه غير ممكن وقال أبو عبد, الرح أبو أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان ب... فعثمان... بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا يعني قال الشيخ وبيّن الشيخ في كلامه السابق أن سلف الأمة قد جرى على هذا على اعتلاء بالتفسير بتفسير كتاب الله وعلى فهم معانيه مع حفظ الفاظ فالعبد مأمور مع حفظ الفاظ الكتاب بتدبر معانيه وكما هو معلوم أنه لا يجب حفظ الكتاب كله على كل مسلم ولكن الواجب فقط الواجب العيني على كل مسلم او اقل ما يجب هو ان يحفظ الفاتحة وما يتيسر بعد ذلك أما الوجوب العيني يتعلق بالفاتحة فقط بالنسبة لحفظ الافار اما بالنسبة لفهم المعاني فكما بيان يجب على كل مسلم ان يفهم الاوامر التي كلف بها واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة كنت بخير امت ان اخرجت للناس تأضروا المعربة وتنهون على المنكر وتؤمنون بالله ما معنى الإيمان بالله ما معنى الأمن المعروف وأنه يعني المنكر يجب على الكلام أن يفهم هذا لأن هذه تعد من الفروض العينية عليه و... و... نعم ويترتب على هذا الفهم لكتاب الله العمل فكيف يعمل بدون فهم يعني بدون أن تفسر له آيات الكتاب وأن تبين له يعني لا يبنى العمل إلا على العلم فلا, فلا عمل بدون علم وكان هذا داء الصحابة كان هذا دأب الصحابة أنهم كانوا يتعلمون القرآن والعلم والعمل جميعا وقد ثبت آآ أن ابن مسعود رجلانه موقوفا علينا وكان يقول وكان الرجل من إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن وأيضا جاء هذا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم طرق فيها ضعف قد يتقوى الحديث منه هذا بلا شك واضح يعني لا يحتاج إلى مزيد فيه. قال الشيخ رحمه الله قال شيخ الإسلام ابن تيمية والعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه فكيف بكلام الله تعالى الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم <تصفيق> <أه>. <أه> يعني بينا الشيخ في هذا الكلام قال شيخ الاسم من ان تفسير غير كتاب الله من علوم الدنيا نحو الحساب والهندسة وهذه العلوم المادية أنه واجب فكيف بكتاب الله لم يستطيع أحد أن يفهم قواعد العلوم الدنيوية هذه إلا بالتفسير والبيان فكتاب الله أولى بهذا, أولى بهذا البيان من غيره من علوم الدنيا قال الشيخ رحمه الله ويجب على أهل العلم أن يبينوه للناس عن طريق الكتابة أو المشافهة لقوله تعالى واذ اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لا تبيننه للناس ولا تكتمونه وتبيين الكتاب للناس شامل لتبيين الفاظه ومعانيه فيكون تفسير القران مما اخذ الله العهد على اهل العلم ببيانه كما بينا أن التفسير واجب إما أن يكون وجوبا عينيا أو أن يكون وجوغا كفائيا ولا شك يدخل في هذا في الأصال أهل العلم العلماء أن الله عز وجل أخذ العهد عليهم أن يبينوا كتابه وإذ أخذ الله نصاق الذين أوتوا الكتاب لا تبينونه للناس ولا تكتمونه هذا واجب بل هو من أعظم الواجبات أن يقوم العالم ببيان كتاب الله عامة المسلمين وهذا البيان إما أن يكون عن طريق المكاتبة يعني أن يكتب هذا البيان مثل نحو هذه المصنفات التي ألفت في تفسير كتاب الله وأشهر المصنفات وأهمها في تفسير الكتاب ما قد ألفه الإمام محمد بن جريل الطبري رحمه الله تعالى والذي اشتهر بتفسير بن أو تفسير الطبري وكذلك أيضا تفسير من أبي حاتم وتفسير من المنذر وكل هذه التفسير هي تسمى بالتفسير المسندة التي, التي اعتمدت على الآثار على إراد تفسير الآية مسندا عن الصحابة أو عن التابعين هذا يعتبره من البيان المكتوب بكتاب الله وبلا شك عليه المعتمد وأيضا أو النوع الثاني من البيان البيان بالمشافة أي أن يعقد العالم درسا أو أن يخطب خطة بتفسير كتاب الله ولذلك قال الشيخ بن عسيم في شبهي هنا ينبغي, نعم ينبغي أن يجعل للعامة مجلس لتفسير القرآن وكان شيخنا عبد الرحمن ابن سعدي أم رحمه الله تعالى يفعل ذلك وكان بين العشائين يفسر القرآن من أوله إلى آخره لكنها قراءة عامة يكون في المحراب ويقرأ عليه أحد الطلاب ويشرح الآيات فيبين ويحضر العامة فيفهمهم هذا من فضل الله عز وجل العبد أن يوفقه إلى تفسير كتابه إن وفق بلا شك إلى سبيل السلف في هذا التفسير لا إلى سبيل اهل الرأي والزيد ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى والغرض من تعلم التفسير هو الوصول إلى الغايات الحميدة والثمرات الجليلة وهي تصديق بأخباره والانتفاع بها، ويتصديق بأخباره والانتفاع بها وتطبيق أحكامه على الوجه الذي أراده الله ليعبد الله بها على بصيره نعم يعني مبارك الله فيكم أراد الشيخ بهذا الكلام أن يبين. ما هي أسماء الغايات أو أهم الأغراض من تعلم التفسير هذه أن يعرفها هو كل طالب علم لماذا يتعلم يتعلم تفسير القرآن أو لماذا يحرص على تعلم هذا التفسير هذه الغاية العظمى وأن يصل إلى الغايات الحميدة والثمرات الجليلة هذا التفسير وما هي هذه الغايات الحميدة والثمرات الجليلة هي أولا التصديق بأخبار هذا الكتاب التعتقد بقلبك صحة ما أخبر الله به في كتابه من الأمور السابقة من أخبار الأمم السابقة أو من الأمور ال ال التي سوف تكون في الآخرة الثمرة الثانية أو الغاية الحميدة الثانية الانتفاع بهذه الأخبار آه. أن تؤثر في إيمانك بالزيادة وتكون محفزة لك على المزيد من العمل الصالح مع كذلك ثبوت العقيدة أو ثبات العقيدة في القلب ثالثا آه. نعم تطبيق الأحكام التي في الكتاب آه. لا شك هذا يعد من أعظم الغايات التي يتحصل علي العبد من تفسير كلام الله أن يطبق أحكام الله كما أراد وكما بيّن في كتابه وهذا كله ليعبد يعبد الله على بصيرة كل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن معك كل سبيل أدعو إلى الله على بصيرة ليس على جهل أنا أم من معي أنا أم من اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين فسبيل الأنبياء فسبيل الرسل جميعا نعم أبنيهم على البصيرة على العلم ولذلك كان أيضا يقال عن التفسير التبصر. أن تتبصر بمعاني كلام الله يقول بصيرة في كلام الله أو هذا القرآن عنده بصيرة في كلام الله يعني عنده فهم وحسن بيان لمعاني كلام الله عز وجل نعم كل هذه سبيل أدوى إلى الله على بصيرة أنا ومن التبعين وسبحان الله وما أنا وما المشركين قال الشيخ رحمه الله الواجب على المسلم في تفسير القرآن أن يشعر نفسه حين يفسر القرآن بأنه مترجم عن الله تعالى شاهد عليه بما أراد من كلامه فيكون معظما لهذه الشهادة خائفا من أن يقول على الله في علم، فيقع فيما حرم الله فيخزى بذلك يوم القيامه قال الله تعالى قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون وقال تعالى ويوم القيامه ترى الذين كذبوا على الله وجوههم أليس في جهنم مثوى للمتكبرين لا. لا. هنا يبين المصنف رحمه الله تعالى ما هو الواجب على المسلم في تفسير القرآن وذكر الواجب الأول هذا الواجب الأول أن يشعر نفسه من يفسر القرآن أنه مترجم عن الله تعالى شاهد عليه بما أراد من كلامه وهذه مرتبة بلا شك جليلة ليست من السهل. ولذلك كان السلف يفشون أشد الخشية أن يقولوا في كتاب الله بغير علم كان بعض الصحابة يتورعون عن مخوض في التفسير خشية من أن يقعوا في هذا الوعيد أن يقولوا على الله ما لا لي يعلمون ومعنى هذا أنك أو أن المفسر صار في مقام المترجم الذي يترجم كلام الله المترجم الذي يترجم لغة إلى أخرى يكون أميناً يكون مستأمناً على أني ينقل المعاني المقصودة في اللغة التي يرجمها إلى ما يقابلها في اللغة الأخرى دون أن يحدث زيادة ولا نقصا في المقصود فكيف بكتاب الله فأنت الآن تترجم كلام الله بما يعني ينبغي أن يفهم عند عمد المسلمين فإذا أسأت في الترجمة فقد حرفت المعاني، وقد تقولت على الله ما ما لم يرده وما لم يقل وهذا يدل شك مسؤولية كبيرة يعني نعوز بالله من أن أنضل أو أن ذل فيها، ومن ثم يعني. عن ابن قيم الجغزية كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين يعني المفتي الذي يفتي فتوى كأنه يوقع هذا يعني الله عز وجل أنه ينسب فتواه إلى شرع الله إلى ما قد شرعه الله سبحانه وكذلك المفسر يترجم كلام الله وينسب ترجمته إلى ما أراده الله عز وجل في كتابه يكون معظما هذا على هذا ينبغي على المفسر الذي يشتغل بالتفسير أن يكون معظما لا يشهد على, على الله عز وجل بما أراد الكلام نعم يا أيها الذين يكون قوامين لله شهداء شهداء بالقصد أمر الشهادة أمره عظيم ولذلك جاء الوعيد في بصورة الأعراف جاء الوعيد في وبصورة الأعراف <تصفيق> وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون القول على الله بغير علم هذا يعد من أكبر الكبائر لذلك قرناه الله عز وجل سبحانه بالشرك <تصفيق> وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وأيضاً أمسل هؤلاء الذين يتقورون على الله يأتون يوم القيامة قد قد سودت وجوههم من الكذب على الله ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة الجزاء من جنس العمل فليس في جنة مثول ولذلك ثبت في الحديث ثبت في الحديث الذي جاء من عدة طرق جاء من حديث ابن عباس رجل الله عنه من حديث جندب رجل الله عنه أنه صلى الله عليه عليه وسلم قال من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ وقيل انه موقوف على ابن عباس وحتى لو كان موقوفا فإنه يأخذ قم الرفي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يقال من قبل الرأي من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأه حتى لو أصاب ولكنه بنى تفسيره للكتاب على جهل أصلا ولكن بقدر الله أصاب في تفسير هذه الآية ولكنه أيضا يؤخذ على التفسير بغير علم لأنه يترجم عن الله بغير علم ولذلك قال ابن جرير في مقدمة تفسيره و هذه الأخبار وفازر عدد أخبار من ضمن الحديث الذي ذكرناه الآن شاهدة لنا على صحة ما قلنا. هذه الأخبار شاهدة لنا. قال الإمام أبو جعفر الطبري رحمه الله تعالى. وهذه الأخبار شهيدة لنا على صحة ما قلنا من أن ما كان من تأويل اي القرآن الذي لا يدرك علمه إلا بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بنصبه الدلالة عليه فغير جائز لأحد القيل فيه برأيه بل القائل في ذلك برأيه وإن صاب الحق فيه فمخطئ فيما كان من فعله بقيله فيه برأيه لان إصابته ليست اصابه موقن أنه محق وانما هو اصابه خارس وظالم والقائل في دين الله بالظن قائل على على الله ما, لا ما لم يعلم وقد حرم الله جل ثناؤه ذلك في كتابه على عباده فقال قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون فالقائل في تأويل كتاب الله الذي لا يدرك علمه إلا ببيان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جعل الله إليه بيانه قائل بما لا يعلم وإن وافق قيله, وإن وافق قيله ذلك في تأويله ما أراد الله به من معناه لأن القائل فيه بغير علم قائل على الله ما لا يعلم ما لا علم له به ثم <تصفيق> قال انه بعد ذلك يعني صلى الله عليه وسلم قوله في الحديث الذي ذكرناه من قال في القرآن برأيه فأصابه قد أخطأ أنا أخطأ في فعله بقيله فيه برأيه وإن وافق قيله ذلك عين الصواب عند الله إن حتى لو وافق عين الصواب في تفسير هذه الآية بعينها ولكنه بنى هذا التفسير على الرأي المحض لا على علم إنه مخطئ أيضا. لأن قيله فيه برأيه ليس بقيل عالم أن الذي قال فيه من قول حق الحق نصار فوقائن على الله ما لا يعلم آتم بفعله ما قد نهي عنه وحذر عليه لا وهذا أمر يبغي التنبو إليه لأن الكثير من العام بل من بعض طلبة العلم خاصة من المبتدين فيما يقعون في هذا غير جهل فيأتي إلى آية من الآيات يقول لعلم معناها كذا او اني سمعت فلانا فلان هذا قد يقول نقل عنه بغير سند صحيح قال كذا فينسب الى الله ما لا ما ما نعم ما, ما لا يصح أو ما ما لم يرده الله وهذا بجاهل فقال في القرآن برايي لا يجوز ابدا لطالب ان يخوض في تفسير كتاب الله بالهوى او بالراي او بما يعني كما قال جاء في خاطره هكذا هذا يعد من الخوض بالباطل الذي نهى الله عز وجل عنه وحرمه في كتابه والمتعمد بلا شك الخوض فيه. هو هو هو هو في تفسير كتاب لا بغير العلم واقع في من الكبائر واقع في كبيرة من الكبائر عليه أن يتوب إلى الله عز وجل من هذا ويدخل في هذا أصحاب الرأي في التفسير أصحاب التفسير المبني على الرأي أو المبني كما قال عليهش على ال الأهواء وليس مبني على الأثر ليست ليست على ما نقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه ومن هذه التفسير المعاصرة تفسير سيتقبل في ظلال القرآن وتفسير الشعراوي المصري هذه تفسير مبنيه على الرأي المحط وعلى التقول على الله عز وجل وغير علم ولا سند صحيح لا. وبهذا نكون انتهينا من هذا الفصل وهذا الباب وإن شاء الله تعالى من أحيان الله نبدأ المجلس القادم في بيان المرجع وما هو المرجع في تفسير القرآن وما الذي نرجع إليه في تفسير كتاب الله وهذا يعد من أهم الفصول في هذه المادة مادة أصول في التفسير لا. وأعتذر إليكم عنه درس أدب طالب العلم. النظرة التي أشعر بألم شديد في ظهري وكذلك أيضا اعتذر عن إجابة على الأسئلة. بالنسبة لما اعتذر الشيخ أو قد بينته في أول الدرس لأن هناك بعض إخوانكم هم يسألون يقول نريد التأكد من سبب غياب الشيخ. أنا قلت لكم أن الشيخ حفظه الله تعالى أرسل إلي رسالة عبر الجوال يعتذر فيها بأنه قد ينشغل مع وفد بريطاني أتى إليه من ثم يعتذر عن القاء الدرس هذا سبب واضح أنا لا أدري ماذا يريد أن يشير بسؤال آخر مشوار. طيب لا بأس نأخذ هذا السؤال فقط إن شاء الله صلنا نمتلك طيب نقرأ السؤال علينا هل القدر مستطاع؟ يقول السائل، صلينا مع أحد المشايخ صلاة المغرب وفي الركعة الثانية لم يجلس للتشهد الاوسط ومن ومن, ومن, كانوا خلفه ومن كانوا خلفه قاموا والذين كانوا في الصف الأول خلفه مباشرة قاموا معه والذين عن اليمين واليسار والصفوف الأخرى لم يقوموا وبقوا جالسين. حتى بعد فترة نظر الأخوة إلى الإمام فنظر أحد الإخوة نظر أحد إلى الإمام فلم يجده جالس للتشهد فلم يجده جالسا للتشهد فلم يجده جالس, جالس للتشهد ثم سبح ليس, ليس للإمام ولكن للمؤممين من أجل المتابع فعندما انتهى الإمام قال التسبيح يكون للإمام وليس للمؤممين مع العلم أن هذا الشيخ يقيم بعض الدروس مثل شهر الأربعين النووية وتفسير القرآن ودرس في السيرة قيل له خصص يوم في الأسبوع من أجل تعليم الناس امر الصلاة يجعل درس في الفقه يقول نعم سأنظر في الأمر ولا يفعل مع ان أن في ذلك الحي أغلى أغلبية جميل. الناس لا يعرفوا كيف يجبروا في صلاة تبارك الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله والآله واصحابه أما بعد فبالنسبة للشق الأول من السؤال الذي يظهر لي أنه أن يسأل عن حكم فعل هذا الماموم وعن حكم إنكار الإمام عليه فأقوله إن فعل هذا الماموم صحيح بأن التسبيح لا يكون للإمام فقط بل يقول لكل من نبه شيء في صلاته لعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم من نبه شيء في صلاته فليسبب حتى المنفرد المنفرد إذا نبه شيء في صلاته فلا بأس أن يسبح طب. حتى ينبه من معه من خلفه إن كان إماما ان كان منفردا أن ينبه على شيء فيسبح هذه رخصة جعلها الله جل جل المصلّي حتى لا يخرج عن صلاته إن إن إن انتبه شيء في الصلاة. وبلا شك الصواب في فعل المأمومين هذا عاد شق شق آخر في السؤال. وما هو الذي ما فعله هؤلاء الذين الذين قاموا مع الإمام؟ لأن هذا حدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. كما في الحديث الذي أخرجه أصحاب الكتب السته الحديث عبد الله بن ابو رضي رضي عنه أنه أنه كانوا في زمن النبي صلى الله صل... صل... عليه صل... وسلم يصلون معه صلاة الظهر فقام صلى الله عليه وسلم أي من التشاوذ الأوسط ولم يجلس ولم يقض فقام الناس معه حتى انتظروا أن يقضي صلاته وحتى انتظروا أنه قد قضى صلاته قبل أن يسلم جاء سجد سجدتين ثم سلم فدل هذا على أن متابعة المؤمومين للإمام في القيام للركعة الثالثة إذا نسي التشهد الأوسط والمتعين هو الواجب لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الذين كانوا من والصحابة على قيامهم ومتابعتهم له حينما نسي الجلوس بالتشاهد الأبسط وأما الذين ظلوا جالسين ولم يقوم قد أخطأوا, فقد أخطأوا و... وإن تدركوا هذا بالمتابعة بعد ذلك قاموا إلى ركع سلسة قبل أن يعني يرفع الإمام من الركوع فقد صحت صلاتهم وإلا إن ظلوا جالسين هكذا إلى أن ضعت عليهم ركع الثالثة أو إلى نهاية الصلاة فقد شك أخطأوا عليهم أن يعيدوا الصلاة وطبعا بلا شك الواجب على المعلم أو على الداعي أن يبين للناس أمور دينهم المتعين عليهم أولا إذا كان في مكان ثابت أو له درس ثابت في حي أو في مكان ويدرس للعامة عليه بلا شك أن يبين للعامة ما يحتاجون إليه من أمر دينهم أولاً بأول فيبدأ بالتوحيد وبأمور العقيدة ثم يدخل بعد ذلك في بيان مسائل العبادات التي يحتاجون إليها من أحكام الصلاة وأحكام الزكاة وأحكام الصيام وأحكام الحج لآخره الحزب المقام حسب ما يؤثر الله عز وجل له وأذا بلا شك هذه المجالس تختلف عن, عن دروس العلم التي تكون لطلبة العلم فقط وحتى طلب العلم ينبغي أن يبدأ معهم أيضا بهذا الترتيب ولكن دروس العلم المنتخصصة تختلف عن الدروس العامة فيخاطب كل على قدر فهمه وعلى قدر أمه الله تعالى أعلم وأعلم صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحانك اللهم ومحمدك أحشر أن لا إله لا تستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خيرا